َُ مَقة النَ اللهَّ أَ تَقُوا مَا لا تَفعللون إ الله يحب الذيينَ يُقاتِلونَ فيِي سَبِيله صَفًا كََّ بُنيانَّ رسوس.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 إِسْرَاءَ إِلَّا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَ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 إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَرُ اللَّهَ فَآمَنَ قَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَثُرَ الطَّائِفَةَ